اندال لجميع المواطنين ولجميع ا عسكر ولجميع العصابات يا حبيبي هنا بلاك ماركت هنا ا ل د و ل ة يا و ل ل ه س ب ي ش ل كاربين هنا منجي ا ماركت بلخ ر ك يا ا ع ص بلاك ا ا ت ل ي م تعلم ي ماركت ي تشيك ت م من ا ا هيتبهن بلخ تارا رافقى والله فظمك